بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما ضوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى 122-علمه شديد القواه 123-ذو مرة فاستوى 124-وهو بالأفق الأعلى 125-ثم دنا فتدلى 126-فكان قواب قوسين أو أدنى 127-فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى هفَتُمَا على عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُوْتَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إذْ يُغْشَى ما مَا يُغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَ أَفَرَأَيْتُ مُلَّاتَ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ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 ذلكم مبلغهم من العلم ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى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 وتم اجننا واذا انتم فِي في بطون امهاتكم فلا تزكن انفسكم هو اعلم بمن اتقى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 اخرى وانه هو اغنى واقنا وانه هو رب الشعراء وانه اهلك عاد الاولى وثمود فما ابقا وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واقظا والمؤتفكه أهوى فغشاها ما غشا Ey ala ربك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى أزفة الأزفة أزفة ليس لها من دون الله كافه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدون